بسم الله الرحمن الرحيم فصلّى الله على محمد وآل محمد الصّيّبين الطّاهرين. تعليب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. أديرد عام. كرد بعده جملة فيها ضمير. يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة كقوله تعالى والمطلقات تترضصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى وبعولتهن تحق بردهن في ذلك فإن المطلقات فإن المطلقات عام أو عام مثل يبدو عام يعني فإن المطلقات عام عام للرجعيات وغير الرجعيات ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر إلما وإلما الكلام يقع في بحث جديد وهو إذا جاء عندنا عام وهذا العام تعقبه ضمير هذا الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، هذا الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام هل رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام يوجب تخصيص العام وصرفه عن ظهوره أم لا؟ أعيد السؤال. إذا جاء عام ثم جاء بعده ضمير هذا الضمير يعود إلى بعض أفراد العام يعود إلى بعض أفراد العام هنا هل عود الضمير إلى بعض الأفراد يوجد تخصيص العام هل عود الضمير إلى بعض الأفراد يوجد تخصيص العام وصرفه عن ظهوره في العموم أما واضح السؤال مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن <تصفيق> هذا المقطع مو من الايه مو محضره الشهاده ولا يحل ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ثم يقول و بعولتهن احق بردهن موضع الحاجه في هذه الايه الشريفه الفقره الاولى والاخيره والمطلقات المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذه الفقره و الفقره الاخيره و اذا جئنا إلى أول الايه والمطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا حكم الآن والمطلقات الرجعية مطلقة صحيح الضائلة مطلقة رح تقرأون في مع أيضا في باب الطلاق ان الطلاق على اقسام لان البائع فيه اقسام تقريبا سته سته انواع من الطلاق يسمى البائع الان القسمان الرئيسيان الرجعيه والبائع والمطلقات عام يشمل هذين القسمين صحيح يشمل المطلقه الرجعيه ويشمل المطلقه الباطنه بينما إذا جئنا إلى الضمير وبعولتهن احق بردهن في ذلك هذا الضمير في بعولتهن يرجع إلى الرجعيات فقط لماذا؟ لأن المطلقه بالطلاق البائن لا يحق للزوج لا يحق للرجل أن يرجعها بعد أو أن يرجع إليها لا يحق له ذلك حتى تنكح زوجها غيره يعني اصبح الطلاق باطلا لا رجعه فيه بينما القران يقول و بعولتهن احق بردهن من هن التي بعولتهم احق بردهن الرجعيات فقط انتفست فالعام المطلقات يعود الى الرجعيات والباطلات بينما الضمير في بعولته لا يعود فقط إلى الرجعية واضح؟ فهنا حكمان حكمان الحكم الأول حكم العام وهو المطلقات حكم العام المطلقات الظاهر في شموله للرجعية والبعض وهنا حكم الخاص الحكم الثاني حكم الخار وهو بعولته الناحى الضمير الظاهر في رجوعه إلى المطلقات الرجعيات فقط فهنا عندنا آرض يشمل الرجعيات والبانا وعندنا خار يشمل فقط الرجعيات وهذا حصير التنافر وهذا حصير التعارض هنا خذ هنا وجود الضمير عود الضمير الى بعض المطلقات هل يوجب هل يوجب ان نقول ان العام ان المطلقات مظاهر في العلم لا يراد بالمطلقات هنا رجعيات فقط هل يوجب هذا الكلام او لا او نقول لا أن المطلق عام يبقى على عمومه والضمير والضمير يرجع إلى الرجعيات فقط ولا مانع في ذلك واضح الكلام هذا هو السؤال الجواب المصنف يقول الأمر هنا يدور بين أحد التفرفين بين أن نتفرف في أحد الظهور، إما نتفرف في ظهور العام، أو نتفرف في ظهور خاص. كيف خاطر التفرف الأول أن نقول هكذا، أن العام هنا، أن العام هنا. لا يظهر منه العموم بحيث يشمل الرجعيات والبائنات. نبطر في ظهور العام نقول المقصود بالعام هنا خصوص الرجعيات فقط ولا يشمل البائنات. لماذا لوجود الخاص ونحن قرأنا في الدروس الماضية الخاف إذا جاء إذا جاء الخاف يكسر ظهور العام في العموم هذا واحد أن نتصرف في ظهور العام في العموم ونقول العام هنا ليس ظاهرا في العموم بل يحفظ به خصوص الرجعيات فقط اذا هنا الضمير الخاص لم نتصرف في ظهوره تفرفنا في ظهور العام وحفظنا ظهور الخاص في الخصوص واضح إذن اذا هنا الضمير بتعبير الاصوليين لم يستخدم لم يستخدم استعمل فيما وضع له هذا التصرف الاول اما هكذا نقول او لا نحفظ التصرف الثاني او نحفظ ظهور العام في عمومه نحفظ نقول العام ظاهر في العموم يعني ظاهر في المطلقات الرجعيات والباقيات ايضا واضح طبعا التصرف الاول تصرفنا في ظهور العام قلنا العام هنا لا يقصد به العمور يقصد به الرجعيات فقط أما هنا في التطرف الثاني فنحن نقول بخلاف ذلك نقول نحفظ ظهور العام في العموم فالمطلقات يشمل الفردين يشمل المطلقات الرجعيات والبارد لكن نتطرف في عود الضمير نتصرف في الضمير في ظهور الضمير التفت جيدا الضمير هنا اذا المطلقات عاد والضمير يعود على المطلقات الظاهر انه يعود على الجميع من المطلقات والمطلقات يتربصنا هذا الحكم الاول بانفسهن ثلاثه قروء صحيح فالمطلقه البائده تتربص والرجعيه ايضا تتربص خذ و بعولتهن ظاهره ان يرجع الى الاثنين ايضا واضح سير حسب الظاهر بعولتهن المفروض يرجع الى البائده والى الرجعيه ايضا ضمير ربع واضح التبتة راح خالص عوده الضمير نقول هنا الضمير لا يعود الاثنين ظاهره عوده الاثنين. أشوف موجود جي. التبتة أربع المفاهيم يشمل فجع صحيح يشمل الرجلي ويشمل الضائع الرابع الشمل الخبر وظولتهن وظول الحدث الظاهر المفروض المفروض الها يشمل فجع أيضا صحيح مغلقات وظولتهن فلازم يشمل ايضا فالراجعية ويشمل أيضا الضالحة فالخمضائرة فالتفاضة الأول فالتفاضة سحف المطلقات قلنا نحفظ ظهور نحفظ ظهور الخاص فالظهور نقول المطلقات الأول نكون, نكون المحفظ في المطلقات فقط صحيح فالضمير لا ولا شيء جاهز فيه يفجع لراجعية يعني الضالحة بجعل الله تطرق هنا تطرقنا هنا الآن نقول ذي عجل نقول المطلقات فاهر في الاثنين واضح؟ كل العديد شان شان واضح كيف من الاثنين اخبوا الظليل هنا حتى الظليل ليس ليس كب راح نتطرق الظليل راح نتطرق الظليل راح نتطرق الظليل ونصدق مصطلح جديد الفتنسي نقول هنا العام نفضل في العموم فأخذنا هذا ظهور نستمر في ظهور الخار إذا كان العام ظاهر في العموم لأنه الظهور أيضا يظهر في العموم لا رح نقول العام ظاهر في العموم بينما الغاف ظاهر الرجعية ظاهر الرجعية فقط واضح كيف ها يقول عندنا أصل يسمى أصاله الاستخدام. لا عرفتني في البلد أنا لا الاستخدام. إنت تنشور على أصاله الاستخدام. أصاله الاستخدام معناها معناها معناها أن معناها عود مرجيع. تكتشف عوض المرجع الى غير المرجع واضح فعلا اخرى عوض الضمير الى غير المرجع هنا الضمير المرجع بالفتح يعني المخلطات المرجع بالكسر الضمير هذا المرجع الضمير المرجع المقنعة، فنقول أن المرجع يعود إلى غير ما يعود إليه المرجع. العبارة واضحة، معنى الاستخدام، معنى استخدام واضح. <تصفيق> خل استخدام مخالف لظهور الضمير، الاستخدام هنا مخالف لظهور الضمير. الض... الضمير ظاهر في عرضه على الاثنين واضح الضمير ظاهر يعود على الجميع والمطلقات بعولته لله يعني بعوده المطلقات المطلقات شغل في هذا لكن بتحسين اطاله الاستخدام قلنا المقصود والضمير غير المقصود من العرض واضح يصير لأداء حلام وهذا خطائف مؤخرة في الاستخدام هذا أصل هذا من الأصول نحن لو في البلاغ يمر في الأصول يمر هذا حفظه قطائة الاستخدام معناها عود المرجع واحد. إلى غير ما يعود إليه المرجع واضح المرجع هنا يعود الجميع الضمير هنا المرجع يعوض فقط الجميع وهذا خلاف الظاهر خلاف ظاهر الضمير الضمير ظاهره العود إلى الإثمان لكن باطاله الاستخدام بأطارة الإستخدام قلنا الضمير يعود فقط وحفظنا ظهور، حفظنا ظهوراً عام في العموم واضح؟ فإذا نحن هنا بين خيارين إما نتصرف في ظهور العام في العموم ونحفظ ونقول هكذا المقصود بالمطلقات الرجعيه فقط تفضلين عوده رجعيه مفهوم يا اخي واضح او او نحفظ ظهور العام ونتصرف بها في اعطائه نتصرف بالطبي نقول العام ظاهر في عمومه لكن نتصرف أخضر مني ولكم الأفضلين يعود فقط لغاية لماذا؟ يعني الآية راضحة الذي أحق بالرجوع فقط ضمن المطلقات أردت عيليه ماذا؟ هذا واضح؟ إله هنا؟ واضح؟ شيء تاني؟ واضح؟ شيء من الشيء واضح المطلق؟ خلط أيها المطلقين أيه التصرفين أو لا انت من اضحاب اي تبرفك تتصرف في ظهور العام وتحفظ الخار او بحق تتصرف في ظهور الخاص وتحفظ ظهور العام <تصفيق> السؤال الثاني واضح السؤال ثاني واضح <تصفيق> المصنف يقول في النساء هذه اقوال ثلاثة في المثال اقوال القول الأول القول الأول, الأول. نتخرف في ظهور العين ونحقظ ظهور صار هذا قول طبعا كل قول له دليله العلماء كل قول له دليله القول الأول يقول نتخرط في ظهور العين ونحقظ ظهور صار واضح؟ يعني نقول الزمير يحضل الزياجة تفضل نحن لا يا أسف؟ لا؟, لا. فيه ذهور العام يلا تكون صحيح مية ولا لكن نتفرّف فيه نقول العام فقط طب ضمير صحيح مية وظمت صحيح واحد واضح؟ القول الثاني يكون مية في ظهور الزمار ونحفظ ظهور هذا قولنا القول الثالث يقول يحصل عندنا تعارض بين الاصلين بقاء العموم وأصل عدد السجلات يحصل تعارض بينهما إذا حصل تعارض مرجح لأحد على الآخر ما موجود شيء بعد تعارض إذا مرجح ما موجود تصادم إذا تصادم نرجع الى الاصول العمليه اذن القول الثالث يحصل عندنا تعارض بين الاصلين يحصل أطالت العموم اطالت ظهور العرب في العموم واطالت ظهور الخاص اطالت الاسلام واضح يحصل عندنا تعارض بينهما نرجع لهذه على هذه او العكس ما موجود تساقط تساقط انا المكلف انا الفقيه اعوذ إلى... الى الاصول العمليه انظر هنا ما هو الحال واضع الى هنا فهذه اقوال ثلاثة في هذه الدفعه ولكل قول دليله ولكل قول دليل, دليل. اتضحت الاقوال الثلاثة اتضحت الاقوال الثلاثة خو ما هي جبزتها خو هذا القول أول نقول مصداقاتنا على ال ال الفكرة اسمها نقول أول تطرف في العون لا نطرف في العون العون ضار بشنو في الاثنين نطرف نقول لا ضار في الأحياء حقا وحد حلف مشي وعذر صي فضني بعد ما صار استخدام فيه هنا لأن الضمير عاد إلى ما يعود اليه الضمير في إلاء قلنا المطلقات المقصود بها فبقولة أمنا خاص أيضاً بالرجعيات فقط فما صار استخدام في الضمير تفرّفنا في العام قول نتفرّف من العام نحفظ العام في عمومه نتفرّف في الضمير هنا في نقول ده عن نعم كيف في أسائل الاستخدام؟ واضح صار يبقى في بالكم انه يحصل بينهما تعارض اذا حصل التعارض تساقط تفاضف مرجح ما قبل احدهما تفاضط نعود الى اصاله نعود الوصول العملي اذا هذه اقوال ثلاثه في المساله واضح واضح خل. ما هي ادله هذه الاقوال سنقدم راح نقدم دليل القول الثاني على الاول لحاجه في نفس المصنف اما دليل القول الثاني وهو القول الثاني وهو التصرف في ظهور الخاء حسب الظاهر من الضمير أن الضمير في الخاط يعود للإثنين حسب الظاهر يعود وبعولتهم يعود إلى البائنات والرجعيات هذا حسب الظاهر لكن نحن سوف نتصرف في هذا الظاهر ونقول المقصود بعود الضمير هنا الرجعيات فقط لماذا نحكم أصالة الاستخدام واضح معنى أصالة الاستخدام نحكم أصالة الاستخدام واضح الضمير نعود لبيل الرجعيات فقط ما شيخا اتضحها <تصفيق> بعولته هنا <تصفيق> يعود فقط للرجعيه ان حلف هنا الضمير ظاهر يعود الاثنين نقول نعم هذا الظاهر لكن نحن نتصرف حفاظا على ظهور العام في العام طبعا عندنا أدلة ايضا أن بعولتهن من مقصود بها واضح الرجعيات لأن البائله لا يحق له ان أن يرجعها فالمقصود من الضمير هنا واضح أن المقصود به الرجعيات فقط إنما لماذا دليله يقول لحق الأصالة الاستخدام ما هذا الواضح يصليه واضح, يصلي؟ واضح؟ اذا نحفظ, نحفظ أصالة العموم ونحفظ العام في عمومه ونقول أن بعولتهن يعود فقط للرجعيات خلاف ظاهري، خلاف ظاهر. دليل تقديم أصالة العموم، دليل نخذه الأول. لا تعالوا خافر اجتذام في أثناء البيان قدمنا الثاني، قبضنا صرف الثاني. خو، إزاي؟ الآن. اذا التصرف الثاني حفظنا في العموم صحيح yeah. واتصرفنا في الخاص الان بالعكس نتصرف في العام ونحفظ الخاص دليله ما هو نقول الاول ما هو الدليل يقول دليلنا دليلنا على عدم ظهور العام في العموم يعني دليلنا على التصرف في العام وجود قليله وجود خاص وجود قرينة, قرينة وهي بعولتهن بعولتهن قرينة على عدم ظهور الآن في العمور هذا هو الدليل دليلنا وجود قرينة وهو ضمير بعولتهن أو ضمير بعولتهن يصير بالعربي أفضل بعض. ضمير بعولتهن وجود هذا الضمير الخاف يكثر أو لا ينعقد معه ظهور للعام في العموم فنقول المقصود بالعام هنا المقصود بالعام هنا خصوص خصوص رجعي يا فتصرفنا في ظهور العام لماذا؟ وجود قريب والقريب عبارة عن خاص ومع وجود الخاص لا ينعكد ظهورا للعام في عمومه واضح فالمراد بالمطلقات الرجعيات فقط فأصدنا ظهورا خاصة لن نستخدم الضمير لماذا أصارت عدم الاستخدام واضح فار لن نستخدم الضمير هنا في التصرف الاول استخدمنا الضمير في غير ما يعود اليه قلنا عود المرجع الى غير ما يعود اليه المرجع استخدمناه هنا نقول لا المرجع يعود الى ما عاد إليهم عفوا المرجع يعود الضمير يعود الى ما عاد اليه المرجع وهو العام فالعام تطرفنا فيه يعود للرجعيات الضمير عاد للرجعيات ايضا واضح صار واضح لماذا تقديما لأصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم. لا، الظهور أصالة. دليله تقديم أصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم. ما أدري هذا واضح إلى هنا، واضح إلى هنا. تقديما لأصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم. مرجحه ان اطاله الاستخدام اطالت عدد الاستخدام من الاصول اللفظيه سير النجده طرف اثال البياره ما ادري بهذا المقدار واضح إلى هنا المطلب منطق بالمطلب متهل حتى لا نسقط في تفيد هاليزن من هنا وهنا خب أيها المصنف انطلقنا أنت مع تختار اي قول فارس لا يوجد داعي نحن ننسجم قولين تعارض تتساقط نحن ليس له لا يوجد داعي هذا كلامنا في أحد التصرفين نحن قلنا اول الكلام نحن بين خيارين اما نتصرف في هذا او هذا القول الثالث مو محل, مو محل استناء واضح المصنف يقول الحق عندي الحق الحق, الحق. الحق عندي ان نحفظ أن نحفظ ظهور العام في العموم ونتصرف في عود الضمير واضح يعني يعني هكذا نقول العام ظاهر في العموم عندنا اصاله العموم اصاله العموم مقدم نحفظ ظهور العام ونتطرف في عوض الضمير نقول العام ظاهر في العموم والضمير يعود الى الرجعيات فقط واضح لاي المصنف نحفظ العام في ظهوره في العموم فنقول المطلقات عام يظهر وهذا العموم ظاهر في الرجعيات وايضا في البقرة أما الضمير في قوله تعالى وبعولتهن هن يعود للرجعيات ولا يلزم من ذلك تخصيص العام نحن ننكر أن عوض الضمير إلى بعض الأفراد ننكر هذا الأمر يؤدي الى تخصيص العام نقول لا العام يبقى على عمومه والضمير يعوض الى بعض افراده ولا محذور في ذلك وعندنا امثال نظائر. عندنا امثال لذلك مثلاً, مثلا اذا قال المولى لعبده اذا قال المولى هكذا يجب اكرام العلماء قال هكذا يجب اكرام العلماء ويجوز تقليدهم تقليدهم هم هم عادلا لا حتى بالظاهر عادلا يجب اكرام العلماء يعني كل عالم واضح ويجوز تقليدهم هم هم تقليد اي عالم او تقليد مو العالم فقط الفقيه العالم الفقيه العالم فستوى أنه مو كل عالم فقيه واضح؟ ليس كل ليس كل عالم فقيه ولكن كل فقيه عالم فالذي يجوز تقليد الفقيه العالم مو كل عالم شوفوا إلى أول يجوز إكرام العلماء يعود لمن؟ آم أما الضمير في جواب التقليد يعود للخار ولا محذور في ذلك وعود الضمير هنا للخاص لا يلزم تخصيص العام فنقول الذي يجب إكرامه فقط الفقهاء ما عندنا كردي الدليل عام يقول يجب إكرام العلماء أما التقليد فبدليل خاص لا يجوز إلا للفقيه العادل فعود الضمير إلى بعض الأفراد هنا لم يوجب تخصيص العام هو الإكرام لا واضح فالمصنف يقول نحن نحفظ العام في عمومه ونتصرف في ظهور الخاص باطاله الاستخدام ولا تقولوا اطاله عدم الاستخدام لا نحن نقول نحفظ ظهور العام ونقول الضمير ظاهر فقط في بعض الافراد ولا يلزم من ذلك تخصيص العام واضح هذا رأي لا اكو بعض المطالب في الكتاب نصدقها في اسماء الكتاب دليل الاستخدام تشائرنا دليل موجب ما تكون الأموم مقدمة على اصاله عدم الاستخدام عدم يعني الاقل عدم استخدام الذكاء نحن نقول هنا لا نستخدم الذكاء الواقع الاطاله عادة. يعني لو خيرنا بين الاستخدام وعدم الاستخدام اطاله عدم الاستخدام مقدمه مثل الحقيقه ومجال اطاله الحقيقه مقدمه هنا اطاله عدم الاستخدام ايضا المفروض اذا تعارض مع اطاله العموم المصنف يقول اطاله العموم عندي مرجحه أنا أصالت عدم الاستخدام. بل أقول أصالة العموم محفوظة ونتصرف في أصالة عدم الاستخدام نحذف كلمة عدم ونقول هنا استخدمنا الضمير حفظا لأصالة العموم. ما في هذا واضح يصير طال تعقيب الضمير تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. قد يرد عام ثم ترد بعده جمله فيها ضمير هذا الضمير يرجع الى بعض افراد العام في قرينه الخاص كقوله تعالى والمطلقات هذا عام هذا عام والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذا عام لكن وابوولتهم احق بردهن هذا الضمير في قوله تعالى بعولتهن هذا الضمير يعود الى الضابط يعود الردعيات فقط انا عندي ثلاثه قرون ايون خطا هل قرون؟, قرون لا قرون قرون. عندنا نحن عندنا قرون. نحن عندنا ثلاث قرون انا عندنا هاي العباره غلط ثلاثه قرون خطا مقبول قرون فإن المطلقات عام للرجعيات وغير الرجعيات يعني البائنات ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات فقط فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر الأول أما مخالفة إما مخالفة اما مخالفه اما مخالفه الظهور العام اما الظهور العام في العموم إما هذه اما هذه بان يجعل مخصوصا يعني هذا العام يجعل مخصوص بالبعض يعني الرجعيات فقط ما هو البعض الذي يرجع اليه الضمير الضمير يرجع الى ماذا فالعام وين يرجع هكذا اقول هذا واحد واما مخالف الظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللف. اللف دل بل على العموم. فمخالف ظهور الضمير نقول لا يرجع للعموم بأن يكون مستعملا على سبيل استخدام هذا المستخدم أرتبه عندكم الاستخدام فيراد منه الباط والعام يبقى على دلالته على العموم فاي المخالفتين اولى وقع الخلاف على اقوال ثلاثه الاول اطاله العموم هي المقدمه فيلتزم بالمخالفه الثانيه يعني نتصرف في ظهور الخاص ونحفظ العام الثاني ان اطاله عدم الاستخدام هي المقدمه فيمتد بالمخالفه الأولى يعني نتصرف في الظهور العام ونحفظ الظهور الخاص واضح الاقوال الثالث عدم جريان الاستبله في في في كلامنا غير المقصود في كلامنا القول الأول تفرفناه في العام صحيح عند في الكتاب هنا لا بالعكس الثاني هو الأول الاول والثاني الثالث عدم جريان الأصلين معا لا هذا ولا ذا في التعارض بينهما ما والرجوع إلى العصول العملية خلص. ما هي أدلة الأقوال لا أقل القول الأول والثاني يقول أما يعني هذا الدليل أما عدم جريان يعني أما التصرف أما التصرف في ظهور العام لماذا؟ قال أما عدم جريان أطالة العموم فلوجود القرين فلوجود ما يصلح أن يكون قارينة في الكلام وهو الضمير وهو عوض الضمير على البعض فلا ينعقد ظهور العام في العموم وأما دليل حفظ الدليل قولي الثاني يعني حفظ العموم والتصرف في الخاص. وأما أن اطاله عدم الاستخدام لا تجري يعني نحفظ ظهور العام في العموم ونتصرف في الخاص ونقول هنا استخدمنا الضمير ولا نقول اطاله عدم الاستخدام جارية لا هنا أطالة عدم الاستخدام غير جارية بل نقول استخدمنا الضمير لماذا؟ قال وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري فلأن الأصول اللفظيه أعتقد نقرأها في الدروس القادمه الأصول اللفظيه في أصالة الحقيقة أخذنا أخذنا مقحة أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور ضعي هذه أطرأت الاستخدام عدم الاستخدام من الاصول اللفظية البصول اللفظية لا تجري إلا إذا كان الشك في مراد المتكلم. نقول هل أراد الحقيقة أو أراد المجال هل أراد العام أم أراد الخاص هل أراد المطلق أم أراد المقيد فنقول اذا شكنا في مراد المتكلم هنا الى اصول اللفظيه فنقول اصاله الحقيقه جاريه اصاله العموم جاريه اصاله الاصلاق جاريه اصاله عدم قريله اخري اصاله الاستخدام من الاصول اللفظيه إذن العدم من اذا اصاله عدم الاستخدام لا تجري كان الشك في مراد متكلم أما لو علمنا مراده نعلم أن المتكلم أطلق افضل أسد على الحقيقي لكن في مقام الاستعمال تكنا هل استعمله في الحقيقي او في المجازي هنا بعد اطاله عدم الاستخدام لا جاريه لان اطاله عدم الاستخدام جاريه اذا كان الشك في مراد اما هنا نعلم المراد لكن تكنا في الاستعمال شكنا في الاستعمال لا يعني أن نجري اطاله عدم الاستخدام واضح نحن هنا لا نشتبه في البراز نشتبه في الاستعمال إذا تناقلنا في الاستعمال فأصالة عدم الاستخدام غير جارية هنا فنقدم أصالة العلوم على أصالة عدم الاستخدام هذا واضح البيان لو عده مرة ثانية واضح البيان أصالة من هنا هذا وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري لماذا فلأن الاصول اللفظيه يشترط في جريانها ماذا؟ أن يكون الشك في مراد المتكلم فلو كان المراد معلوما كما في المقام هنا وكان الشك في كيفية الاستعمال فلا تجري أطالة عدم الاستخدام قطعا فإذا أطالة العموم مقدمة هنا المصنف يقول والحق عندنا أن أصالة العموم جارية يعني مقدمة جارية ولا مانعة منها لماذا؟ لأننا ننكر أن يكون عوض الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لفرش ظهور العام لا العام يبقى على عمومه الظاهر فيه ونتصرف الضمير إذ لا يلزم من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة بقرينة, أن بقرينة عفوا لا يلفن أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه لأن الحكم في الجملة المجتملة على الضمير غير, غير الحكم في الجملة المجتملة على العام الجملة المجتملة على العام ظاهر في الرجعيات والبائنات أما الضمير فظاهر فقط في الرجعيات فحكم هذا غير حكم هذا ولا علاقة بينهما فلا يكون عوض الضمير على بعض العام من القرائل التي تفرص ظهوره عن عمومه واعتبر ذلك في المثال واعتبر ذلك في المثال فلو قال المولى العلماء يجب اكرامهم ثم قال وهم يعني العلماء يجب تقليدهم وأريد من ذلك العدود بقرينة فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني يعني التقليد بالعدول لا يوجد تقييد الأول بل ليس فيه إشعار به اصلا ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا هذا الأخير أو بمنفصل كما في الآية الشريفة وصل الله على محمد واله الصالح رأي المصنف واضح رأي المصنف يقول نحفظ العام في عمومه ونتفرف في الخاص بأطالة الاستخدام ولا مشكلة في ذلك الغناء